على مشواقي حشواق على اجنح الحمام لك يا حسين كل الهيام لك يا حسين, يا حسين, يا حسين كل الهيام انا سفاني الليشق وصاير و نور حرب شاقي لحد مرسى الجروح أنا ويروحي ويروحي ويروح قصام أنا ويروحي ويروحي ويروح قصام لك يا حسين لك كل الهياره كل الهياره انا دمعات نارس وقت لين انت بتزعنني قال ما في حل انا دمعات نارس وقت ما في <متصفيق> حيل خيف عيوني عيوني زعلها الظلام خيف عيوني عيوني زعلها الظلام انا على مشواقي اشواقي على جناح الحلم انا لو بيديلو بيديه تسلل فيها خد الحنين بعد حسراتي اخذ من الانين ضحكت عيون جرح خد الحنين زدت هنومي اهمومي ولا ظل مرام زدت هنومي اهمومي ولا ظل مرام ليت تلوح شبكك بحلا طيب ليتك ورقت حنانك انا طيب ليت تلوح شبكك بحلا طيب ليتك ورقت حنانك انا طيب مثل طفل